لَتُرْجَانِي وَإِنْ اْدْبَرْتَ نَادَانِي وَإِنْ اَقْبَلْتَ هَدَانِي إِلَيْكَ الشَّوْقُ مِنْ قَلْبِي عَلَى سِرِّي وَإِعْلَانِي فَيَا أَكْرَمَ مَنْ يُرْجَى وَأَنْتَ قَدِيمُ إِحْسَانِي وَمَا كُنْتَ عَلَى إله الناس تنساني لدى الدنيا وفي العقبة على ما كان من شاني حبيبي أنت رحمني